Bismillahirrahmanirrahim. Qul wal Qur'anil majid Baladibu anja'ahum minhum Faqala al-kafiru shay'un 'ajib اِذَا مِتْلاَ وَكُنَّا تَرَذَّى ذَلِكَ رَجْمٌ فَعِذْ وَأَذَوَّلِنَّ مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمْ جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَظُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزِينَنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزِينَنَاهَا وَمَالَهَا مِن ونزلنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بهيجا وحب الحصيد والنخل فاسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابِ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَونَ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيَكَتِ وَقَوْمُ تُبْعَرٍ كُلٌّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَصْفَ وَعِيدٍ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 فارع عمد من علل الخير معتدم مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقاه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام عبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مديد وأزلفت الجلة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب الحفير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 وَكَمَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَضُوا فِي الْبِلَادِ هَلْمِنْ مَحِيضٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّ نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار تذكر بالقرآن من يخاف وعيد